تزوجت قبل خمس عشرة سنة من ابنة عمي ولي الآن والحمد لله أسرة كبيرة تتكون من خمسة أفراد ثلاثة أبناء وبنتين يدرس أكبر أبنائي في المرحلة المتوسطة وتدرس أصغر بناتي في المرحلة الابتدائية تعيش أسرتي حياة سعيدة فأنا أحب زوجتي وزوجتي تحبني ونحن نحب أولادنا وهم يحبوننا أيضاً تحدث أحياناً بعض المشكلات الصغيرة في أسرتنا بيني وبين زوجتي أو بيننا وبين الأولاد ونقوم بحل تلك المشكلات عن طريق الحوار والتفاهم